وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله أما من أخبارها فجديدها يبلغ ملكها يفنى عزيزها يذل كثيرها يقلم حيها يموت وخيرها يفوت لو لم يكن فيها عيد إلا أن أهلها يموتون لكفاها اسمع حقيقتها كما قال تعالى اعلموا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 خلقها الله للامتحان والابتلاء كما قال سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الناس فيها على صنفين منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وهم أيضا على حالين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا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 وكنت بأخمصي أطاء الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت لي أحمد نبيه ثم سار أصحابه من بعده على نهجه ودربه ما شربوا المسكرات والمخدرات ولا اتخذوا الجواري والقينات وما أكلوا الأموال الربويات ولا ألهاهم عن ذكر الله شاشات وقنوات ولا ضيعوا الأوقات في مطاردة الفتيات في المجمعات اسمعوا